من جديد وجدنا ليه اذا سمعت الارض اذا سمعت او تدمعين اذا سمعت او تدمعين اذا سمعت لو تدمعين اللي يفهموا الكلام ده uh It's amazing. Музика hey, hey. من الالكان و يا <تصفيق> سلام وانا لكن تدني <تصفيق> بصالي خفنا عليك رايك خايف تدري في رسالي خفنا لقد رعيتني يا ابني للوصال انا منتظر وصلك ولا لكن تدري مني بصالي خفنا لقد رعيتني هل ي بالليل لو توصل يا سلام خفنا لقد رعيت العيد